شمع اللي فخ و تاريخ و تاريخ و تاريخ و سينو ميه وليه تاريخ شمع ظلمه وشو الحماي الحماي ومصر رفضنا لا يخوتي يا خوتي لا يخوتي لا يخوتي يا لا يخوتي قوموا روهم عجايب قوموا روهم عجايب طلعوا طر وجي وشايل ميه اللي هو كنكم من تطب خلوا قلوب الا تفتهم معنا الرعب لونه وتعشر دخوث الاسم وعليها الدرب كروع لاهل الغدر اهل الغدر اهل الغدر مثل حيدر من يكرمني يقرمني يكر كان عليهنا يا هنا يا خوت هنا يا خوتي كان عليهنا هنا يا خوت هنا يا خوتي ديه بخوت داف وتاخ وتا سين وميه واليتاو واليتاس عشم اللي في خوت وتاف ومو سر فاطمه لا يقوتي يقوتي لا يقوتي لا يقوتي يقوتي لا يقوتي وين جعفر خلنا ينهض وين جعفر خلنا ينهض قوم درس صار مك من المدينه ملبانين احنا اسمع حتحشمك قوم درس قالوا خلي دمهم خو يريدك يوصى للعظم الدماء تقوم لقنهم داريس داريس داريس شنكي بزفة عريس عريس عريس شنعيلي هنا يا خوت هنا يا خوت هنا يا خوت هنا يا خوت هنا يا خوت يا وليدا وليدا وليدا عشم الليث اقوم يا, يا عثمان خويا ليلي يا الشهم اصدق على الروس بحسامك فهم الما يفتهم خليا عرفون الشراسة مرجل ونخوة وعلم وبدت بالي الحشد هم ذولا غنة موزلي علي ذكرى واستعيد واستعيد واستعيد, واستعيد. من طوبار عمر بن ويد بن ويد بن ويد مل تت��ح ان theres点have أخوتي هنا yخوتي هنا ويد ما هيwn مل تبير بل تتالح قراد عشام ال yeahofch وتتاك وتاك سينو مية واليت美味 واليتаюсь عند شام ال yeahofchwت Asia ظلمه والحماي الحماي ومصر رفاطنا لا يفوتني يفوتنا لا يفوتني يفوتنا وانت يا عبد الله اريدك انت يا عبد الله اريدك تكون يلتجف خلي دمهم للركايب عام ينضى ما يجف قوم خلي يعرف عدو وكل معاره تختلف زلزل القاع بمورتك وخشف الحومه خسي الحين ارفع رايتي رايتي رايتي اصول وسعد مهجتي مهجتي مهجتي چن عليهنا يا خوتي هنا يا خوتي هنا يا خوتي چن عليهنا يا خوتي هنا يا خوتي <تصفيق> نا يخو عشق من اليافخ وته سنو مية واليتاء واليتاء واليتاء عشق من اليافخ وته سنو مية واليتاء واليتاء واليتا. شهول حمى يلحمى هم سر فاطمة يا الحماة ومصر رفاطنا يا قوتي يا قوتنا يا قوتي يا قوتي يا قوتنا يا قوتي ومخلون اربعدنا نقول مخلون اربعدنا فوت نكسرهم كسر هذه زينتها اللي قدنا وبعد ما بكي العذر الجيش حاوطنا يا حلو بك يا قد نوامري يا ام الخير سرى البنين البنين البنين ودوا كنا للحسن للحسن للحسن جن علي هنا يا خوتي هنا يا خوتي هنا يا قوتي علي هنا يا هنا يا خوتي نا طرابين, طرابين أم البنين, البنين آداء الرادود الحسيني, الحسيني سيد وهاب الضنقاني للشاعر الحسيني الحاج, الحاج علي الطائي علي التوزيع الصوتي ثابت العبادي, العبادي الإشراف الفني مؤيد الإسماعيلي الهندسة الصوتية أبو إيليا التميمي